يلا نسمع يا عبد يلا يوم الاثنين يوم انتج في قلب صافي يوم انتفضت وتجافي اظن يا ازن كافي هذا الزعل والعناء <تصفيق> يوم انتج في قلب صافي يوم انتفضت وتجافي اظن يا ازن كافي هذا الزعل والعناء تسمع وتوحي ترحي من الشوق زاد ترحي من الشوق زاد خيرت قلبي وروحي وحطمت فيني طموحي أرجوك تسمع وتوحي ترحي من الشوق زاد ترحي من الشوق زاد يوم النوم تبدوك لو جبت ريحك لضوه يطير عنه الرماد لا لا لا لا لا لا تحسب الحب توه جمرك له سنين جوا لو جبت ريحك لضوه يطير عنه الرماد الحصار قبل الحصاد يلي يلي يلي بلع ما أسجد زرعت ولكن سروع بعض الأماكن تموت قبل الحصار قبل الحصاد قبل الحصاد قبل